A'udzu billahi minash-shaytanir-rajim Bismillahir-rahmanir-rahim Tabarakallazi biyadihi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 روج البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا, ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين Walla Kodizai السَّمَاءَ الدُّنْيَا Dunia وَجَعَلْنَاهَا Waja Alna Harujuma, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المصير شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج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 وقالوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فاعترفوا بذنبهم فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ Innal الذين يخشون rabbahum bil لهم lahum maghfiratun كبير Wa إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie Komisarzu! Panie يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إن له بكل شيء بصير أم هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن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 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ استقيم قل هو الذي Europejskiej, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Qul Hwo الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن, كنتم صادقين قل إن ما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَن معي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا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 tikum o tym,